قالوا ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما اننا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل انها باء الا اساطير الاولين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 قُل فَإِنَّ النَّاسَ يَسْحَرُونَ